نسال الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس على اخوانا على صور متقابلين. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أي ولا الكرام. نواصم مع القرآن نسأل الله ان يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته وبدأنا في المرة الماضية مع سوره التوحيد سوره الأساس سوره الإخلاص نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونتابع مع هذه السورة روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود إمام من أئمة الدنيا في القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لقراءته كان صلى الله عليه وسلم يقول من؟ اراد ان يقرا القران غضا طريا كما انزل كان جبريل تلاه الان فليقرأ بقراءه ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود الذي ساقاه في الميزان اثقل من ايه من جبل احد كما قال صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود ما احصي لا أستطيع أن أعد ولا أن أحصر هذه المرات قال ما أحصي كم مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد طيب احنا هذه من السنن الرواتب عندنا اثنا عشر ركعة بخلاف الفريضة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا من حافظ عليها بن الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الفجر و. اربع قبل الظهر واثنتان بعدها اثنتان بعد المغرب اثنتان بعد العشاء طيب السنن الرواتب عبد الله بن مسعود يقول ما احصي كم مره سمعت من سلم يقرأ في هذه ركعات بكذا وكذا هو هناك جاهر في صلاه السنن الرواتب الاصل ان يصليها الانسان سرا لكن إن جاهر يسمع نفسه فلا بأس بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلوات السرية كما قال عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أحيانا بالآية ونحوها يسمعنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس تتعلم منه فهذه الصلاه السريه احيانا كان يرفع صوته بالايه ليسمع من الى جواره ليتعلم ما الذي يقراه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقراه في السنن الرواتب في الصلوات السريه هكذا طيب عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول ما احصي كم مروا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الفجر دول قال فيه من السلف خير من الدنيا وما فيها قال يقرأ فيهما ركعتين اللي قبل الفجر وركعتين اللي بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أيضا رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال دخلت المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قائم يصلي وإذا به يدعو فيقول اللهم إني أسألك باني أشهد انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاه باي شيء دعا الرجل اللهم اني اسالك باني اشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رأى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح من حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده وقلت يا رسول الله بما نجاة المؤمن إيه طريق النجاة من نجاة كما في لفظ آخر قال يا عقبة بن عامر أمسك عليك لسانك في لفظ آخر أيضا إن الترمذي أملك عليك لسانك بعض الناس يملكه لسانه مش هو اللي بيملك لسانه لا هو مشور لسانه ولا حول ولا قوه الا بالله فامسك عليك لسانه وليسعك بيته قال قيل فيها تعمر بيتك بالعباده لتحل فيه وعليه وعلى اهله البركه وقيل تجعل البيت حماية لك من الفتن إذا كثرت الفتن في اختلاط الناس وقيل وليسعك بيتك بيتك لابد إن هو يكون له فيك نصيب يعني يسعك الشارع والمكان الفلاني والعمل والقهوة وهو ولا يسعك بيتك لا هذا البيت له حق امسك عليك لسان وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك مراجعه شوف اين موضع قدميك في طريق سيرك الى الله لانك حتما موقوف بين يدي اليه راجع بين يديه مسؤول قال ثم لقيته صلى الله عليه وسلم فابتدرني النبي صلى الله عليه وسلم لبدع فاخذ بيدي وقال يا عقبه بن عامر الا تعلمك خير ثلاث صور نزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن خير ثلاث صور نزلت في هذه الكتب قلت بلى جعل لله في قال فأقرأني قل هو الله احد وقل أعوذ برب الفلى وقل أعوذ برب الناس قال ثم لقيته ثلاث مروة فابتدأني وقال يا عقبة ألا أدلك على فضائل الأعمال صل قطعك وأعطي من حرمك وارف عن من ظلمك و قل هو الله احد رقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله اذا اراد ان ينام يتوضا وضوءه للصلاه ثم يجمع كفيه يعمل ايديه كده نفسك يبقى في ايديك دي مش للمصاب دي لكل انسان يريد ان يحصن نفسه ان يحفظ نفسه هذه رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ فيهما الاخلاص قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعض روايات زالت الفاتحة فاتحة الكتاب بعض روايات زالت آية الكرسي وغير ذلك من الروايات ثم يمسح به ما, ما استطاع من بدنه صبيه يبدا من راسه حتى يذهب إلى قدمين يفعل ذلك ثلاث مرات إذا انت ترقي نفسك هكذا تقرا في كفي الاخلاص والمعوذات ان شئت فزد الفاتحه فهي شفاء وام القران وتمسح ما تستطيع من بدنك ثلاث مرات قبل النوم وقل والله واحد تتكرر معنا في أذكار الصباح واذكار المساء وأول صلاة في أول النهار وآخر الصلاة في, صلاة في آخر صلاة الوتر في آخر صلاة الإنسان في الليل وهي مع الإنسان تتكرر معه في يومه وليلته لأهمية ما في هذه السورة الكريمة إن شاء الله نقف في المرة المقبلة مع بعض معاني الآيات نسأل الله أن يعلمنا. القرآن وان يرفعنا وان ينفعنا بالقران انه ولي ذلك والقادر عليه يحبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته